ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله ف بإِذْن اللهَّه وَالْيُخْزِيَفَاسِقم وَماَا أَفَ اللهَّهُ علىى رَسولِهِ مِنْهُم فَمَا فمَا أَوجَفْتُم عَلَيْهِ مِن خَيْلِ وَل لِكاب وَلاِ الله وَلاِ اللهَّه يُسَلطُُسُ لَهُ علىى مَشاء واللَّ علىلىى كُلِّ شَيئ قَدير. ما افا الله على رسوله من اهل القرى فللله فلله وللرسول ولذين قربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا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 كَهُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يحبون يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جاءوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَن لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن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 كَمَثَلَِّذينَ مِنْ قََلم قَرِيبًا ذَاقُوا وَبالَا أَمْرِهِم وَلَهُمْ عَذاابُ أَلم كَمَثَلِ الشَّيطانِ إذقالَالَ لِ إِن سَانِكْفُرْ فَلََّا كَفَرْ فَلََّا كَفرَرَ قَالَ إ بَر أُِّنْ كَإِني إِ أَخَافُ اللهَّه رَبَّ العالممين.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 لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هو الله الذي لا إله إلا هو